المؤذل. فدمعت عيناه حزنا على امه المسكينه لما رات منه من عقوق ولكن فات الاوان لانها ماتت مات. ن ق اهل م ن ا الصلاة أ الصلاه ة أ ل الصلاة يطلبون الله نجاه من ت ه ى درب الحياه سجني لحالي وهي الهمه الدقيق ويش انا سويت ا ل ل ه ليه انا سويت لهنا اخطيت ل ل ه 「こっそり」 So.